فكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. جيشنا الصلاة في اللغة. الصلاة في اللغة في الدعاء. كلمة الصلاة لزمان عربية، لغير قرآن يشبه معنى دعاء هاتوه لقرآن يشبه معنى دعاء هاتوا. من أصل كلمة الصلاة بمعنى الدعاء. قال تعالى وصلى عليهم ان صلاتك سكن الله ان صلاتك سكن له. للغية صلات من صلات من الله لالغيه صلات بمعنى الدعاء صلاه لا للشرع صلاه او عبادة معروفه كذا تكبير في كذا تكبيري حرام و تسليم كذا يفيد الله اقوال افعال مخصوصه في اوقات مخصوصه بفرائض و بسنننش مخصوصه وغير مخصوصة مخصوصه أما ليرك شيهنا وصلي عليهم ان صلاتك سكن له الآن المقطعات لم لا خلال شيه هاتوا خلال زكاة هاتوا. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه يعني وادعوا لهم ودعوا له, له. كانت هناك زكاة والأجري لما من اموالهم من تبعيض عندك كداري كده ولا شارع او صدقه هيكا وري اغري وصلي عليهم يعني ادعوا لهم ان صلاتك سكن لهم ان صلاتك سكن أي رحمة وطمانينه كان التفسير يعني ادعوا لهم بالمغفره صلاتك كذاك انك تسوي له دعاء المغفره وذنوب تعلقه واستغفر له لبردو عائتو استغفارتو أي في غمري خاص الله صلى الله عليه رحمة وطمأنينة له وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله وما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية لا أنواع صلاة أنواع صلاة لا لا شرعة إيش الكل معنا كان الصلاة هويا ك بمعنى الثناء بمعنى الثناء يعني أذى الصلاة والسلام على رسول الله يعني اللهم صلي يعني الصلاة خائتة على بمعنى الثناء يعني باسكدني ذكر كدني وما صلى الله عليه وسلم الله خائتة على وعنده ملائكه عند الملائك أما تفسير ديكه كلا سلاف ديكه كلا سلف بناي رفيع كريم مهران كتبنيكي أبو العالية رفيع بن ميران الرياحي البصري المتوفى سنة تسعين أقل الصلاة لخوا وبيت سبحانه وتعالى والثناء صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكه والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار أما صلاة لملائكة إن الله وملائكته يصلون صلاة قواما زاني سبحانه وتعالى برام صلاة ملائكتها هو الاستغفار كما في الحديث الصحيح والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه يصلون اللهم على أحدكم ما دام في المجلس الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه كابو أما الشاهدة أما الشاهدة لسلوي صلاة الملائكة هو الاستغفار لدعاء المغفرة أم حديثة جزئة كلا حديث كلا بخاري هاتوا ولمسلم هاتوا ولا غيري أوانش لسنن أبو داود المدين السائب إمام آه... أحمد إمام مالك شندين أصل محدثين ذواتن ومن الآدميين هو لما لا من زاني، ومن الآدميين التضرع والدعاء التضرع والدعاء تضرع أو كل دعابك إخلاص التضرع يعني الابتهال تضرع إلى الله ابتهلا ومن الآدميين التضرع والدعاء. وآل الشخصهم من يموتونه بشد آل آل الى يموتونه بشدى بشدى الى يموتونه بشدى بشدى الى يموتونه بشدى بشدى بشدى آل بشدى بشدى هركسيل بشدى بشدى في وهبت من بشدى بشدى بشدى بشدى بشدى بشدى بشدى يا يعني فايواندي كان بيكا وهابت هركس يا فايواندي لغل هركس يكاها بيت اوه آلي اوه جا فايوانديكا قرابه فايواندي خزماتي بيت يا فايواندي شون كوتن بيت يا فايواندي هاو الصنفو هاو ايشي بيت المهم هاتجورة وسيلهك بيت لزمانه وآل الشخص هم يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابه ونحوها ده خزمایتی و غیری خزمایت نیست هرچه هر جورا وسط و این پیوندیه که بیه کوهه بد، آو پی، آو ترشی عاد است. به هندیک لطف سید کم، اما عالی پیغمبرین صلی الله علیه و سلم و آهلی هر کسی که مسلمان به لبره و صلیب پیغمبره، الله علیه و سلم و با وسیله یا وسیله کم پیوند و آو کیمان پیتی وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم احيانا من حرمت عليهم الصدقة يعني خاصة أهل بيتي في يغنبر صلى الله عليه وسلم أقريتها وهندية شاء شانجاد أمان ذا سقانة باسك دوا أقربون منا الله شويني اللهم صل على محمد وآل محمد يا وعلى آل محمد أو كاتا آل محمد صلى الله عليه وسلم خزانة كانية قريتا و أهل بيتا قريتا و صحاباء قريتا و و همو مسلماني كشتدوية و انتا رجيخ يا مدى من اجيبا قريتا طلا أقضت اللهم صلي على محمد وعلى على آله و صحبه مثلا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أو كاتا المؤمنون من قرابته بس تنهى أهل بيتا قريتا و علي فاطمة وحسن وحسين أهل بيته فيغنبر صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيان من حرمت عليهم الصداقة وهم بن هاشم بن المطلب بن هاشم و بن المطلب أمانك أهل بيته خاصي فيغنبرنا صلى الله عليه وسلم وصدقات بسر الحلامة ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه هندي جالش ما بستي كيا ما بستي ويا حركس شواني في غنبر صلى الله عليه وسلم دناو دناو والله على آل أو آلي صلى الله عليه وسلم بوتفصيله كبس يمكن أجر دناو دناو على محمد وعلى محمد أو كاتهم مو الله عليه وسلم حل لخزان اكاني و لأهل بيته و لصحابه و تا آخر مسلمان تروجي خيامه اي قريتو. اما اجر مش تير باس كلابه او اهل بيته, بيته خاصي في رمبه صلى الله عليه وسلم كاهل بيته عند جديد تسار كلمة آل واصله آل يعني في اللغة اهل بها آل حرسي حرفة اهل يش سي حرفه الدو دو دو دو دو همزية دو الفا لقل لانك أهل همزيك لقل ها لقل لانك أصلي آل أهل أبدلت الهاء همزة أهل بوتشي شي بوت فتوالت همزتان فقلبت الثانية يعني لا أصلا أهل أهل أو الشيوة فتوالت همزتان بوت أهل عند دو حمزه باء وكاف هاتان هليش مفتوحه بقاعده الصرفي بتجي الف كي ممدود فقلبت الثانية منهما ألفا ويصغر على اهين وويل ويل دبر ويكا كتصغير الهمزه بث الضمه حره الهمزه يكج لدواي الهمزه مضمومه هذا في الصرف بتجي بت الجنس الحركي ما قبل أبيت أويل بويا أهيل تصغيري أهلا أما أويل تصغيري شيئا آل ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا فلا يقال آل الإسكافي وآل الحجان. الحجان. لا لا الحجام الحجام لا يقال لا يقال حجام حجام حجام وآل الحجام كلمه قال لك ش... لمستعملات زماني عربية لك شبك قال ديد لهار شنك هار شنك هار شنك, شنك بالرئيس بيت شتك بالرئيس بيت مهنك بالرئيس في إلا فيما شرفه غالبا يعني بزور بزوري لو شنك لا فلا يقالوا آل الإسكاف آل الإسكاف بس هيك اسكافيه إسكافية إسكاف اسمي مصدري إسكاف يسكفو إسكافاً الله يبانون للغاية ، أسكف فلان أسكف ، يعني صار إسكافا بو إسكاف كذلك إشي إسكافية كابو إسكافي أو كسي خديشي موروها خريكي أو اشتانية خريشي في الله دلسكا خريشي في الله صانع الأحذية ومصلحها أو إسكافية أول إسكاف ، لابد ايشي بيلاو دودي ايشي سكافي ايشي اوا يعني اللي ناومي هنا كانه ناوكوم اوقيا ا بفي مكان ايشي بو قهمو كس خديش يعني كسي كسي زور بريزو خاون سمعته وامانه بكارناه حجامي يعني كان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 بويا آل إشبول أوشنا بكاتبك شريفا وبرزا وبريزن، وآلوا الحجم والمراد بالصحبي يتسر مقطع مقطعي أو جملة كلفيشوا، فسكن في شخمة والمراد بالصحبي أصحابه صلى الله عليه وسلم صحب اسم جمعة. اسم جمع، والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم وهم تعليفك تعريف صحابي وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح ولو تخللت ردة على الصحيح كل من لقيه يعني هرك في الله عليه وسلم حال حياته, حياته في صلى الله عليه وسلم ثم شنافر من كل من رآه من كان الله عليه وسلم, حال صلى الله عليه وسلم. صحابي كل من لقيه. حال حياته مؤمناً يعني مؤمناً به، نك أو يبغى في بلام إيمان في نبي أو كافر بصحابي، ومات على ذلك شو كأجر عبره بالخواتم أجر متنس الكفر بالصحابي حساب ولو تخللت ردة على الصحيح أما إن يعني أجر كسى كافر شبيته ودو عيش مسلم بيت عيش مسلم بيت هو هل صحابي حساب؟ بعدا بنيوية توه يعني مادام بيجتوفي تو ولو تخللت ردة على الصحيح على الرأي الصحيح يعني مسألة كمسألة خلاف كابو من الصلاحاني بما بسكت هات السر صحابي والسلام والسلام وده سلام كاتي لا لا لا الصلاة والسلام تسلي... يعني سلام أخي لا في غنبري خاص الله سلم يندعي سلامي بواكي ده تسره شيء سلام والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه لا مصدر تسليما معنى مصدر تسليما بعده سلم يسلم تسليما وثمان سلام لصفي غبري خاصه صلى الله عليه وسلم دعاء الدين والسلام لله حي تعالى بو, بو غبري خاصه صلى الله عليه وسلم دعاء بو السلامة من الآفات والنواقص دعاءك يا اخواني تعالى في غمربي خاص الله عليه وسلم لها مؤفون نقص ببارز لحياتي خوي أدر ما بيت السلام على سيد لكاتي مردني جنازكيم يعني بارز راو بيت ولا قيامته راو بيت ولا قبرك يعني هموش حالك دعاء على في الله عليه وسلم مصدر معنى هي اسمي مصدر معنى هي العلمي صرفه مصدر طبعا أو حدث أو, أو اسمي كيدل على حدث من غير اخترار بشيء بشي؟ بزمن بلان اسمي مصدر شي اسمي مصدرش همان شتاء همان, همان دلالية الأسر همان معنى همان اي شي مصدره بواقع بلان بلفظه بلفظه كمتر بجان حرفه كمتر سبون مكلم يكلمه تكليما تكليم مصدر بس سبون منا كلام هل اسمي مصدر حمام معنى هذا كلام وتكلمها ما معنى هذا بابن شيء ان با كم حرف كثير كم ترى الشيء لتكليم سلك لك كلام عندي حرف هي ني بويا علماء تعريفي اسم المصدر كان علن ما ساول المصدر مساوات ما ساوى المصدر في الدلاله على معناه وخالفه بخلوبه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض ما ساوى المصدر في الدلاله على معناه هركل ماه مصدر بوكا في الدلاله على معناه أو معناه مصدر شو معناه أجيء أمش بيجي يعني بلام جوازيل لقل مصدره أما وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا بلان جوازيل لقل مصدره أما بيت أم لهند حروف خالي بيت كلمصدره هيا لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض هند حروف هي لا إن يا هيا ونمنا إساء قاتل يقاتل مقاتلة قاتل يقاتل مقاتلة فعل يفعل فعل الصرف العلمي الصرف قاتل يقاتل مقاتلة وقتال مقتال مقتال قتال قيتال قتال وتلا قتال تماشى مصدرة مصدرة هرشن نقصانيها بلام في التقدير هيا في التقدير هيا جاء أجر سقتال قتال بتشو قاتل قاتلة قاف ألف تا لام شو قاتل قاتلة لقاتل مقاتل مقاتل مصدرة قتالش مصدرة بالم دين سر قتال بزن مصدره يا اسم مصدره اما انشي قبل لفظا وتقديرا غالبا اقل لفظا وتقديرا قتال بو اسم مصدر بالم لبر او قتالن هاتوا ازنن قتالن في التقدير قتالنا في التقدير قتالنا بقول لبر لا فعلكه قتالحت والفكاته بالم كلما يكلم تكليما كلما يكلم تكليما لبر اوى كلمه دولامه دولامه دولامه مصدركش تكليما سيركي كلام حساب بويك يقلل لا مكان يكلمه نكرهه نلفظا نتقدير المهم او لسر اسم المصدر أو تعريفه أقاتل لي بالتعريفي الدقيقة ابن عقيل رحمة الله تعريفي بوش ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض اسم مصدر والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه وهو أي سلام وسطي اسم من أسمائه تعالى ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الاخره يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة يعني الله سبحانه وتعالى يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة أما معناه يكمل توراء الوراءة والخلاص من النقائص والعيوم ومزيداً لما تنكا شمان فين وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ومزيدا صفه لتسليما مزيدا هو, هو اسم مفعول من زاد المتعدي زادك فعليك متعدي والتقدير مزيدا فيه يعني تسليما مزيدا فيه يعني بيجئ للصلاه تسليمش وتسليمكش مزيد فيه مزيد في السفل تسليما وهو مفعول من زاد المتعدي التقدير مزيدا فيه أما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره إلى قيام الساعه أهل السنة السنه أما اما بعد أم أما يا نائبة نائبة عن اسم الشرط وفعله تقديري أما بعدو خيوتنا مهما يكن من شيء مهما يكن من شيء اما اما بعدها كلمه ياتى بها للدلاله على الشروع في المقصود كاتك خطبه حاجه يعني خطبه يقلبش و علي دو ابو استناو اوي كاتيق يقصد البارخي لديهم كلمه بس في اكيد يؤتى بها للدلاله على الشروع في المقصود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه في خطبه وكتبه وعنها معنى ان بو خلق وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعده بعده مبني على والإشارة والاشاره بقوله هذا هاتي اما بعده فهذا فقع وقع في جواب الشرط في اللي أو أما بعدها فأصلا مهما يكون من شيء اسم شرط وفعلي شرطي هيا أم فاء جملة اسمية هذا اعتقاد الفرقة الناجية هذا اعتقاد الفرقة الناجية أما في محل جزمة أمفاء فاء الرابطية هيا بس يتوبة شيئا بجملة شرطية وكهو فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أمام الشيخ ستابن تيمير رحمة خالبي وباقي مؤلفين تشكرت المقدميه أنو سن هذا هذا إشارة أصليش لإشارة بو حسة هل هي نسيوة إشارة بوكا؟ هاي هي إشارة بوكا؟ إشارة إلى شيء محسوس وكو ألين يعني تبقي نسيوة دعي مقدمة نسيوة كعادة بعض المؤلفين في هذا الزمان هذا حاشاه هو سبعين يعني أو أو وصفك كذمة عن درس يعني بس مقدمة كتابك مقدمة ممكنة لا إقنية لا إقنية بو بو بو بو أم رأي رأي رأيك ضعيفة إلا مجدرين لحاتب إلا السريف ويف هذا اعتقاد الفرقة الناجية أولا إشارة بقول هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله بلان أقر برينشتكي ننسيوه يعني كتاب مقدمه كتاب مقدمه كتاب مقدمه كتاب أولين أما إشارة إلى ما في ذهنه إشارة إلى ما في ذهنه كت عليها هذا يعني أويكال الذهن ما هي أي نسم وإشارة إلى ما في الذهن من المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب رأي السيم أولين أما بوتويك السيخ هنيته بو مخاطبة كهيد أو كاتنا يستحي يعني أما باعتبار حال المخاطب باعتبار حال المخاطب والمخاطبو والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدره تو كاتك سأكاد فكاتك سأكاد أينسه تو يشتنا مخاطبني بس كتير به كتب دست هو خواه هذا كي أو إيش قال لي مكان يتركه باعتبار المخاطب كان بوي بوي شوية يشاركه وبشيء ب ب بيشارب ب بهذا اشاره دعوة رأي تولم فهذا اعتقاد الفرقه الناجح. ام کس داروی لکر داره و او، اطمأنت از یک حتما لعاقه و داروی لکر و داروی کل عقیده شریف میس. ایویتی ایوی که اتاق آمی. با ما یکون. شما من ما کان. با ما کان. اشماره با ما یکون. أو يكلا مستقبلشي قريب ذو قريب لدعاء كان كلمية، فهذا اعتقاد الفرقة النابية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو أو أنذك في ذنقا وهو مقيل وقال السربوتة. شو كهرباء دعاء لدعاء كان كلمية، دعاء كان كلمية، دعاء بويه ما يكون في المستقبل القريب هيش كيشانية هذا بكربينيت لأن راست اصل هذا اشاري ومحسوس بدل مو غير محسوس ايش بك لان چونك في حكم المحسوس ب زور نزيك مستقبلك زور قريب لدو عشان كلمه والاعتقاد مصدر اعتقد كذا كلمه اعتقاد افتعال مصدر اعتقد يعتقد اعتقادا مصدر يعتقدا و متعديش اعتقد كذا اتخذه عقيده له بكي تبل بمعنى عقد عليه الضمير والقلب اغيرشت دليل صدام بسيط او فيوتشي عقيده عقد عليه الضمير والقلب باش الضمير شيا وقلب شيا عن باب الترادف باب الترادف ضمير وقلب كذا ضمير يعني المضمر منفعيل بمعنى مفعل الضمير والقلب ودان لله به ودان لله به يعني عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به يعني ذل نفسه وانقاد لما يعتقده واصله اصلي عقده من عقد الحبل حبل كاتجريب دي او عقدة. جريدان قريدان ثم استعمل لعقد حسيو لعقد الحبلة بجي واستعمال استعمال كلاو بلاو في التصميم للثل الضبود والضعب السم سرشد والاعتقاد الجازب الفرقة بكسر الفاء ممكن لا مثلك فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس لا أصل لغة فرقا مذمومنيا فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة فرقا مذمومنيا كلمة فرقا مثلك أهل السنة وجماعة جماعة المسلمين أهل حقش فرقا فرقا طائفة من الناس بس فرقاء تغضمها يعني التفرق التفرق بس فرقاء نعم كاتي قالين فرقاء يعني فرقانين بوا معنايك يقبل الفرق اصطلاحا بس بالنسبة إليهم أما نش طائفين أما نش طوائف لم في اللغة أما في الشرع في الشرع أما الفرقية يقنين من الفرق من الفرقة اقل أجل في أن بوثري فرقة موصوف بها الفرقة الناجيه ووصفها بأنها الناجئ المنصور أخذ, أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يبرهم من خذلهم حتى يأتي امر يا أمر الله لا تزال يعني بالاستمرار يعني على الاستمرار بردوام طائفيك لأمتي من أمينوى لسر حق ظاهرين على الحق منصورة لم تتجني أمانا هموكاتيك لزمن دولتين هديت هموكاتي منصور بون نصرك يا ظهوريك يعني بابلين وكو دولته وكو حكم وكو صلاةك نعم بوشي وانية لابا في أحد ثاني كلا هاتونا الغيري وحدي ثاني تير ثانية. بلام حجيا منصورة أمين النوى. يعني أهلي حق وأهلي سنة طائف منصورة أمين النوى. ومرجنيا لولاتي لولاتك أنا بن. مرجنيا اللي يجول عبد لواء ابن نبي. ومجموعة سجنين اللي كان. طائف منصورا متبعين سلف.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 تأكيد كذني بهند أو صافي في القناعية وغلط تأكيد كذني مطلقة راسته أهل علم جماعة بس طائف منصورا ها علماني طائف منصورا ها مجاهدين بهند ألف وها توا يقاتلون بهند ألف وهم حدثات و يقاتلون مرجني يقاتلو. هكذا طائف طائف بيت إلا أبيشبك إلا أبي ختالك يقول لصفات طائفة منصورة قتال جهاد أهل سنة وجمعه وأهل السلف ومنهج متبعين منهج السلف جهاد لا ينواجبها رشخ يا الله لمنهج أنا هي لها شنك يستخدم لك إنكار لو منهج يخوه أنك لصف ليخوه أنك مرجني يا هركسي قتالي نكت جهادي نكت طائفة منصورة شنك تدري ونحن أقول الله خلق هيا هالجهادة نسمية لجناع لا اصحابي اعزاب يعني بس بو بصفتي كتولا اجبدت بيت واهلي بيدعش قتالا عندك الاهلي بيدش قتالا عندك فات هي الفتوحات الاسلاميه لغزواتها كانت ديثك شو اهلي بيدعش باش لا كنا قتال ومقاتله وغزوات لو جبنا اسم من اهلي سنه نعم كابو وريابن اهلي سنه جماعه الأوصافة كان يعني أنه ليس أوصافيك كالشلعة هاتبه هاتبه هل هي صفتها اللي هندي كي زيادة البيت؟ طوال بلان أقريكي الأوصافة كان نقوبلي أو طائفة منصورة هي؟ نا همشتك هشتي كتير؟ هنديك الكاتباء معاصرة كان فرق لبين طائفة منصورة لقل فرقنا الجيال أهل السنة لقل طائفة منصورة فأنا زور غلط زور غلط نوكي سلمان عودة فكم مجموعي كاتب يسير أما للتفريق لبيني في القناعية طائفة منصورة كتب يعني لسي. لا لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة شو كأمان تعييني أم ط طائفة كان بهندلا أوصاف بوين شارل بن بلين أم طائفة منصورة بتشو كتير لا أهل السنة لا في القناعية فلنصي عبارة كيش خمسة مئة فهذا اعتقاد الفرقة الناجية تي. الفرقة الناجية المنصورة زيك إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة بدل بدل في القنجاج كما يأهل السنة والجماعة يعني أهل السنة والجماعة بدلاً بدلاً نحوه مب مبسم بدلاً بك بدل لمئة فرقة الناجي يعني آل السنة والجماعة هم الفرقة الناجي ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ثلثا كلهم في النار إلا واحدة وهي ما ك... وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي تمشى أم حديث حديثك حسنة إمام تلمذي تبندي. وغير تلمذي شرواتي إنكدوه حديثك شندين بحثي لسرهات وأحيلا متبيعان قديماً وحديثاً محاولة كان تضعيشي أم حديثك كان بوشي بويب خون والبان خوام دين بخون بلام حديثة واقعة يعني واقعة اشتكي هر أقام لفضيش يا لفضيش يا شن حديث يعني شن كي ضعيف بيت لكن ما هو واقع علماء تتعاملين جلاك ديو إمام بشاطبي اتصامي لازلنا مدنى تحديث الخزان شكله أي ما أكون نعمت شن الشركات الناقلة ويكذبني أما تخوين كان بوشي بو بلان هذه الامه على ثلاث وسبعين كلهم في النار الا واحدة. عوام لأمان بعشرة وامزاني. عوام يجحح في توسيدش. في ما تجي هاد كذب و خويه دي أما كن لا راس يا مسجل ما خواردو بذا زوي أم حفتوسيه بلام حوصلة جها محاولة كن يبوي ما زوي علينا والله ضعيف هي هي ولكن حزب وطائفه ومذهب لا يمكن ان يكون اصولك ان يكون اصولك عندي يكون اصولك ان يكون اصولك من هي اصولك ان يكون اصولك ان يكون اصولك ان يكون اصولك وقوله يكون اصولك ان بدلا من ان يكون اصولك ان يكون كل فهذا الكل من كل يعني أهل السنة والجماعة هم ملتقى الناج لا غير لا غير والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات فس ما للسنة شيء أهل السنة يعني أهل الطريقة أهل المنهج الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه قبل ظهور البدعي والمقالات مقالات اعتقادات الباطلة مقال لين ما بس يقول نية حركة لأهل بدعه جور عقيدة كي بيت هد او جاء مني عقيدة كيف أنا ونا مقال <تصفيق> بما أش مقالات الإسلاميين مقالات الإسلاميين يعني اعتقاداتهم ومناهجهم يدري مقالات. بيا قبل ظهور البدع والمقالات يعني الاعتقادات الباطلة والجماعة في الأصل سيك كأمناوي ما الشريفه الشريفة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة. پل آن نیویگر تو اگر درسی گرفت کنچیه کاملا خلقی که مختلف نیست اینگزوا هر لخودی نواکشوا دلایلی شیخه بیتی که چیه یکی واضحه پل آن آیت اهل السنة اهل السنة والجماعة عندنا وكان شيخنا يشرح اهل السنه والجماعه الجماعه يعني الصحابه يعني فهم السلف اهل السنه وفهم السلف والجماعه في الاصل القوم المجتمعون يعني كلمه جماعه على اصل اللغه القوم المجتمعون والمراد بهم هنا سلف هذه الامه لذا وباسم أهل السنة والسلف يعني فهم السلف هو المراد بهم هنا سلف وهذه الأمة من الصحابة التابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأبو أهل السنة وجماعة فقناجيا لتي ناجيا لتي ناجيا الدنيا ناجيا ولا في يوم ناجيا ألم دنيا ناجين من يجب ان يكون ولا من يجب ان يكون في من يجب الله يكون هناك كلها يجب ان يكون هناك من يجب من هجر ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون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 حمو حديث يك، حمو نص لا يمأ أوره، حاو تربية يك وأوره هم أن أهل ناجية من البدع والشبهات. فرقتين حد بون منع يعني بون ما الله لا, لا في العالم. ليس في الخارج ولا في الداخل ولا في الأمام ولا في الخلف ولا في في في, في ولا في في فوق ولا في, في, في, في, فوق ولا في تحت هش خينات هش خينات يعني بعقولك سماكة يعني برب عقائد بكر مناهج بكر شتى وألين همود شبيكة حرم لأو بري عقيدة وحتى بشوفيش لإسلامنا مواقف متضاد ومتناقض. بأهلهم يعني بس أهل سننك كانوا مواقفهن هلا مواقف سليمة. هو تعالى معصوم يكذون لبره ومنهجك ين منهجك معصوم كل شيء وحي على كتاب وهو الإيمان بالله ومداهكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره. وشره أم عقيدية فهذا اعتقاد ديت لفيش مجملي عقيدية للسندة وباسك اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم كجبريل هات سلامي خوالي السربية كأركاني إيمان وإسلام وعني فيهود أمش ديت مجملي اعتقاد للباسكات أجد ديت هذي شيء لما أنا. هذه هي المعنى تفصيل زيادة بفئة وهو الإيمان بالله وكتبه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فنها رأونا ني ابو لي بعور ملايكة هيا. هذا ملايكة بتشي أذاني ملايكة بعور بناوكان يان تشونشونا يشكان يان تشونشونا. هذا بقول سلفات ولا كتاب السنة منهج سلفات بقول شيء بعور المهمة بيه بوشيوازيكا قرآن سنة أيجينا بوبا فيها بيه فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر هلكسي إنكاري هرشتيكا لأركاني إيمان يعني إيماني بيه بيه بوشيوان بوشيوان بيه كلا قرآن سنة هاتوا فقد كفر أم عبارة أم إبرة فيه غلظة ورقيت <تصفيق> يا كرسي يا أم عبارة. فمن جحد شيئا منها فقد كفر شكله مني بلام أو آمن به على غير هذا الوجه كوجه صحيح حقيقة الذي يدل عليه الكتاب والسنه فقد كفر لم عبارات تكفيري مبتدعات تأتي النف تأتي الذي يؤمن بأنه سبحانه وتعالى في كل مكان هل آمن بالله بصفة, بصفة الله سبحانه وتعالى العلو هل آمن به على الوجه الصحيح لا. فقد كفر ويقول سه فمن جحد شيئا منها أو امن به على غير هذا الوجه فقد كفر تبنس فيه تفصيل فيه تفصيل أجل كبو أبو مسأليك أبو استحق الكفر الأكبر أو كافر بيت أما أجل أو نبو او كفري أصغر كفري أصغر بدعايا هذا الشيء أما مطلقا حمو حمو انحرافك لمنهجي صحيح حمو انحرافك لمنهجي صحيح كفر نير لي كفرني الكفر فسيدي بون مناع علي بون الرحمن على العرش استوى أو على استولى مبتدعا حد لا أصب بون علي بون سفير الرحمة يؤول صفة الرحمة كالنووي رحمه الله صحيح مسلم لا يريد الاحسان كفرني تأويلا يعني آمنا آمن به لكن على على غير الوجه الصحيح لتأويلا لشبهة كفرني لا لا, لا لا لا لا لا يجحد مطلق الجحد تانية يؤمن بالصفة الله يا إيمانه ما يبقى بصفته. لكن هذا معناه رأيت له يفسره يفسرها يعني هذه الصفة بلازمية لازم يص رحمتية إراده لإحسان منهم أملًا حمو حمو لا دانيك لا مسائل إيمان كفرنية حمو لا لا عندي كبيت الكفر عندك بيت امتداع كفر أصلي عقيدة كان أشعل واعتزل الأمل أصلي عقيدة كان كفر كفرني كفرني أصلي عقيدة كان مبسوط في نشيه في وصفي... أسأ أشاعر ربنا. التحذيف تعطيله أنا. بلى في كانوا معطلة معطلين متأوّلين يان محرّفًا تحذيفًا بما أنه همو تحذيف الشيا تعطيله. لا همو تحريفة تحريفة تعطيله تعطيل جولة أم تحريفاً؟ وكو تعطيله بوما كسي الله الرحمن وعلي العرش استوى عليه علي كسي الله من بار المبانية ما تعطيله يا أنا؟ لا ما تعطيله لنا. أنا؟ تعطيله كسي ديت بس يحرف يحرف المعنى لا يحرف اللفظ يحرف المعنى وما عناكي أو ناكلية وشتيكي فتاكي ديت أم تحريفاً؟ كوفر نتشو كي يؤمن بالنص لكن عنده خلاف مع الدلالة شأيله من كفرن؟ أبو راس يعطي لك عنده من كفرن بس. بوشري وصو كفرن ما. تعطيلنا؟ نعم تعطيلناك نلاقي ما ما كان بس نعم باقي تعطي من حيث الأصل من هل أما اس نيه حديث نيه معناه ثانيا اقربا منا في الواقع تعطلي شيء كان في الحقيقة عفوا في الحقيقه تعطيله في قطعه دين ابي حيث تعطيله بالان اي بينوتري كفر تكفير اكمل اي شكان كفر كفر الجنه بو كفر نيه او نا يقولم انا لا اؤمن بصفه كذا الله ايمان ولا ايمان في ونصي شيء وإيمان وقيمي الله يعمل نصها لكن هذا معناه كذا. فاضحة أي مع... معتزلة وجهامية أي؟ جهامية يعني اسمها وصفة تجاشر نعم مسألة معتزلة... معتزلة قلت جهامية بعض المرأة معتزلة تكفيرناك فالجمهور هو معروف العلماء أما جهامية جهامية هي العلماء مع... ومشهور يعني تكفير كنا هل هم يطاعون في جهم يتكفلون يا غلاتيان تكفير اكيد المهم غلاتيان مشكله ما شو شبه الاتفاق مثلا تكفيل هذا عموما او عباره فقد كفر فيه تفصيل يعني او شيء ونيه والله هل كسيك لكن على غير هذا الوجه فقد كفر فمن جحد شيئا منها او امن به على غير هذا الوجه طبعا اقل ما بس يشتكي تربية يعني امن بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت مثلا لم يؤمن بالقدر اقل ما بس يما فقد كفر هديك لما نبغى وربيني بكفر ما مشي فمن جحد شيئا منه او امن به على غير هذا الوجه يعني هل لوانا لا معنى كي خوي فشان بخال تعطيدا بك او اقانيم الريشيه فقد كفر كفرا اكبر اما بوشيه ونبيك يدل عليه الكتاب والسنه مطلقا نهى يلي فقد كفر وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حيث حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة اعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله تؤمن بالبعث بعد الموت وبالقذر خيره وشره تائرة أما حلوه ومره من الله تعالى لازمني لا يجب ان يكون هذا المسلم لا ان يكون هذا المسلم هو ان يكون هذا المسلم هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو أم هو هو هنائتي بن ماجهة هنائتي المهم حديثة كم حديثي عمر يكون الخطاب إليه المسلمات حديثي أبو غريرة وأبو ذر إليه بقاري هاتوا إليه المسلمات هاتو إليه أبو داود بن ماجهة هموا أوانا حلوه ومره من الله تعالى يتعني بلان لا يهندق لمحدثين حلوه ومره هاتوا مثلا صحيح بن حبان هاتوا بسند صحيح ولا معجم الأوسطي تبراني هاتو ولا بيهاقي هاتو ولا بن منده هاتو وشرف اعتقاد هاتو ولا بن بطه ولا أبو نعيم أصبحاني هاتو لا يهندق لواميك خرموا تنهى حل حلوه ومره بابير جاء كم من الله تعالى لا يهندق شيء نشياتوا من الله تعالى هاتو عموماً أقر أم حلوه ومره من الله تعالى الكلام الشيخ الإسلام التيمية بيت خويدة عفوا الكلام الشارح بيت شارح بيت خويدةين بيت فبقي أو يذكره ما بس حديث بيت وكلام من كا لدوائي هواي كحديثك التواب وقوس قيد توا وحاشي بدناء وبخواره على حديثك فلان فلان غيره أم حقيقي كلامنا ووادي رأ حلوه ومره من الله تعالى نسبتي ندا وتناو حديثك أجل وابد حدثك يا شماني أما أجل حلوه ومره من الله تعالى هو أبيت تخرجه أم بعذب جابك رأيت وأويس أواني روجن هو أو تخرجي خويها أم استخرجي خويه عند المحدثين أما روايات تدل حلوه ومره من الله تعالى ما بس شيء حلو القدر ومره يعني قدرش قدر قدر يشرين منهاي قدر يطالشمده بدل يشرين او يكذب في خوشبه نعمتك اللي نعمتك كانت خايه على الذاته واول شيء كتاله مصيبته الى مصيبه فهم مشاكل الى دنيا بسرديت خلا بك المسدد او الان خايه على حطوه او مره حلوه ومره والملائكه صوت Ah, está creciendo ahí, Najale. Bueno, vamos a hablar un poco. No, no, es